إن مثل هذا المطلب ليدندن حوله الناس في ظاهر سلوكهم وأفعالهم ولا ضير في ذلكم فإن الله جميل يحب الجمال غير أن المهم أيضا بل الأهم أن يكون جمال الظاهر والباطن سواء أما أن يكون الظاهر حسنا والباطن رديئا فذلك تناقض ذميم لان من قايس بين الجمال والفعال وجد ان الملاحة بالقباحة لا تفي بالمقصود ومن هذا المنطلق يجد المتأمل في واقع الناس اليوم ان المجتمعات المريضة تبني تعامل افرادها على رعاية المظهر وتزويقه في حين اهمال المخبر وتضييعه بل اصبح اللهث منصبا على طلب اعجاب الناس والحرص الكبير على ارضائهم وكسب مودتهم والنجاة من نقدهم وخصومتهم وان كان اصل هذا يعد مطلبا نبيلا اذا كان يحس به كل فرد تجاه الاخرين لان احترام الناس وكسب مودتهم والبعد عما يغضبهم كلها من الاعمال النبيلة والخصال الحميدة غير أن العيب كل العيب أن يصبح إرضاء الناس هدفا مقصودا حتى ولو كان على حساب الحق الذي حتى ولو كان على حساب الحق الذي هو رضى الله جل شأنه فتعالت الهمم واشرأبت كثير من النفوس إلى ذلك المقصد وبذل فيه الجهد حتى صار الرياء رائجاً بين كثير من الناس هذا يطلب إعجاب ذاك وثناءه وذاك يطلب إعجاب هذا وثناءه وفقدت بناء على ذلك أسس من الفضائل المكينة التي أعظم أس فيها هو التطلع إلى رضا الخالق سبحانه أولاً وآخراً إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا تدبروا قول الله جل وعلا ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوه الآية أي أن الخير والإحسان لا يحمد إلا إذا قارنهم بعاث داخلي من القوة والثبات بمكان أما مجرد التجاوب مع الناس أما مجرد التجاوب مع الناس والانسياق على الوضع السائد ففائدته لا تفي وعيبه لا غبار عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسن وإن ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا رواه الترمذي في جامعه والإمعة هو الرجل الذي يكون لضعف رأيه مع كل أحد إن من الناس من يعلم الحق ويوقن به ولكنه ينزوي عنه لأن رضا الناس في خلافه فهذا هو الخور بعينه وهو الجبن ما منه بد ولن ينفع اليقين ما دام رضا الناس مقدما عليه ولو كان اليقين في مثل ذلك نافعا لن تفع به أبو طالب. عم النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان يعلم يقينا ان دين محمد هو دين الحق وانه من خير اديان البريه دينا غير انه لم يرده على تقديمه واظهاره الا خشيه معره الناس وملامتهم والحذر من مسبتهم ولا جرم في ذلكم عباد الله فان العادات الحمقاء تفرض نفسها بقوه على كل شيء امام النفوس المنهزمة التي تهتز امام كل الرغبات العاجلة على حساب الغايات الاجله وان تعجبوا عباد الله فعجب ما وهبه الله في قلوب كثير من الناس من الاحساس بالنفرة من الرجل المتصنع المتزلف الكاذب والاحساس بالميل بالعاطفة بالميل والعاطفة والقبول من الرجل الصادق الصريح الواضح المنصف فهم وإن رضوا عن الأول ظاهرا لما يوافق فيه أهواءهم إلا أنهم يسخطونه باطنا بذلكم الإحساس وإن, وإن سخطوا على الثاني ظاهرا لما يخالف فيه أهواءهم إلا أنهم يرضون عنه باطنا بذلكم الإحساس يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين وهذا عباد الله تصديق لما تحدث عنه الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه فقد كتب معاوية رضي الله عنه وأرضاه إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن اكتبي إلي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي فكتبت عائشة إلى معاوية رضي الله عنهما جميعا سلام عليك أما بعد فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله الى الناس والسلام عليك رواه الترمذي في جامعه وفي روايه عند ابن حبان من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى الناس عنه ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس الله أكبر ما أعظم هذه الكلمات المختصرة إن لفي طياتها معاني عظيمة وقواعد جليلة تشمل الدعوة إلى الله والنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحكم والفتوى والقضاء إنك إنما خلقت أيها الإنسان لإرضاء الخالق سبحانه فلربما رضي الناس تبعا ولربما سخطوا وقول الحق وقول الحق مثل الأيام قد يكون يوما مما يرضي الناس لموافقة ما في نفوسهم وقد يكون يوما يسخطهم لمخالفته لما في نفوسهم وعلى كلتا الصورتين قائل الحق هو الرابح وما لسخط الناس ورضاهم معيار في كلتيهما فالباطل باطل وإن رضوا والحق حق وإن لم يرضوا والعاقل المنصف من يكون رائده الدليل الشرعي وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله مسألة في الزكاة من صحيح البخاري قائلا وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن قاده إلى ذلك الدليل والصحيح الذي لا مريت فيه عباد الله أن الحق لا يتنصف ورضا الناس غاية لا تدرك ولا نجاه إلا بإرضاء الله سبحانه فمن رضي من الناس فله الرضا ومن سخط فعليه السخط وأنت أيها الناصح الصادق إن رضيت عنك كرام عشيرتك فلا زال غضبانا عليك لآمها قال ابن رجب رحمه الله فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب فكيف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب أم كيف, ام كيف يرضي التراب بسخط الملك الوهاب إن هذا لشيء عجاب فتقرر إذا عباد الله أن من التمس رضا الناس مطلقا فلن يقول الحق اطلاقا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انك اذا ارضيت الناس بسخط الله لم تكن موقنا لا بوعده ولا برزقه اي الله فانه انما يحمل الانسان على ذلك اما ميل الى ما في ايديهم فيترك القيام فيهم بامر الله لما يرجوه منهم واما ضعف تصديقه بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة فإنك إذا أرضي الله نصرك ورزقك وكفاك مؤنتهم نعم عباد الله إن على المؤمن الصادق أن يكون الحق ديدنه لا يخاف في الله لو متلائم يدعو إلى الله على بصيرة وعلم ينصح بالحق ويدعو إلى الحق ويحكم بالحق ويفتي بالحق ويأمر بالحق وينهى عن الباطل في بيته وسوقه وعمله مع زوجته وولده وصديقه وجاره ومجتمعه بلا استثناء وقد روى ابن حبان في صحيحه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم قل الحق وان كان مرا ولا تخف في الله لوم تلائم ورواه الحاكم وقال صحيح الاسناد ومن هنا فإن اجتمع له رضا الله ثم رضا الناس فهذا من توفيق الله له وعلمه بنيته وإخلاصه وإن افترقا فرضا الله هو المقدم وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل ولله, ولله در بن القيم رحمه الله وهو يصف المرء الناصح وموقف بعض الناس منه فيقول وهم لا يتمكنون ممن لا يريدون الا بموافقة اولئك او بسكوتهم عن الامر لهم او الانكار عليهم فيطلبون من اولئك الموافقة او السكوت فان وافقوهم او سكتوا سلموا من شرهم في الابتلاء ثم قد يتسلطونهم انفسهم على اولئك يهينونهم ويعاقبونهم اضعاف ما كان اولئك يخافونه ابتداء كمن يطلب منه شهادة الزور أو الكلام في الدين بالباطل إما في الخبر وإما في الأمر أو المعاونه على الفاحشة والظلم فإن لم يجيبهم آذوه وعادوه وإن أجابهم فهم أنفسهم يتسلطون عليه فيهينونه ويؤذونه أضعاف ما كان يخافه أنا فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن إرضاء الله سبحانه منهج قويم ومرقات إلى الفوز بجنات النعيم وما أرسلت الرسل وأنزلت الكتب إلا لأجله ولقد قال كل رسول لقومه فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن اجري إلا على الله رب العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر والحكمة قد قلت ما قلت إن صوابا فمن الله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 على ما تخفي الصدور ثم اعلموا ان ثناء الناس لا قيمه له عند الله ما لم يكن بحق كما انه لا يحول دون ضر اراده الله بمن يقول ولا يفعل او ينطق بغير ما يضمر ويظهر بغير ما يبطن وليولي المرء وجهه نحو الذي فطر السماوات والارض وبيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه فإن ذلكم الجدير بالرعاية والأولى بالرقابة لا من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فالسعيد الرابح من عامل الله في الناس ولم يعاملهم في الله وخاف الله فيهم ولم يخفهم في الله وأرضى الله بسخطهم ولم يرضهم بسخط الله وراقب الله فيهم ولم يراقبهم في الله فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولكن من حمده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الناس فهو المحمود ومن ذمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم منهم فهو المذموم والناصح العاقل من مقال حاله حين يتصدى للنصح والإرشاد لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قنطريرا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه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 وألف بين قلوبهم اللهم اكفهم شر أنفسهم وشر الشيطان وشركه اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم احقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين اللهم لا تجعلهم شماتة لأعدائهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ائمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك